بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد إخوة الكرام تكين وبينيفو جو يتلبسات ز مبارك ويس كتكا صوتيا اليويتا كجوزو كصالي او أو كتكا مسكتي نمكابوري تمتجلز صوتيا بيلهني تاتو إن شاء الله تعالى تتفواتى بنياته إليه أو متين لأولي أولي تكتغولي زمان نيوكي كيشت كفواتيشها باين نعم جي نكوالي منينو يا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب جي نكوالي واشریکينا وكاتوامتومي صلى الله عليه وسلم وكم شریکيشا منيزمون وكاتواراها نو هاو مشریکيش وكاتواشيدا لا wa shirikiina walikuwa wakimshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala wakati warahana wakati washida shida yao ilikuwa ni daim kinyume na anavyosema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alafu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sema wale walikuwa mukiruna bi anna Taala hu al-Khaliq razik walikuwa wakikubali wakikiri kwa Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala ndio mwenye kuruzuku wa shirkina wa wakati ule walikuwa wakubali kuwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni ruzuku. kuruzuku turudi al kuran al-Karim Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atuwambie Inna ladina ta'buduna min duni lillahi la yamlikuuna la kumrizqa fabtagu 'inda llahir rizq wa'buduhu Washkuru lahu ilaihi turjaun Mwenyez mungu watubainishia katika Qur'ani Innaladzina min minduni lahi. Hakika hawa kwamba. wkwamba Munawabudu wa, muna Wasiokuwa mwenyez mungu subhanahu wa ta'ala La yamlikuna lakum rizka Hawamiliki rizki Hawana rizki za kuwa panjini Mwenyez mungu subhanahu wa ta'ala Yuhatuthibiti shia katika Qur'ani Kuwa wale mushrikina walikuwa wakitajia rizki Kwa masanamu wao Alafu leo tunajakwambiwa walikuwa wakitambua kwa Mwenyezi Mungu ni Razik. Kama walikuwa wanatambua kwa Mwenyezi Mungu ni Razik, je, Mwenyezi Mungu angewambia fattaku rizq? takeni rizq kwa Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kama tayari watambua Mwenyezi Mungu ni Razik. Mwenyezi Mungu angewaambia hivyo. Hakuambia hivyo ispokuwa ni kwa kuwa walikuwa wakitakarisika kwa masanamu yao. Kwa hivyo walikuwa hawamtambui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni Walikuwa hawana tauhid yote kama tunavyoambiwa siku hizi kwa walikuwa na tauhid rububia ni jambo la kusikitisha leo mushrik anayabudu sanamu awe ana tauhid rububia Alafu, Awe, atakuwa Shirki yake, ni Kuliko mimi na mwingine Tunao, zuru makaburi Inna للahi. Naam, ikhwata lkiram Kama mluweskia Hayo mannu yake. Kwa hakika Hawi Jesiri, Mtu kusema maneno kama haya Ispokuwa kwa ujinga au manan, au Wa illa. أتسماجي كوا شركين كتك بي لزمتوم محمد صلى الله عليه وسلم وكتواجه هاو كوا وكياميني توحيد ربوبية أو مدهي كما ها أتى يدي وكاتي قرآني إمجاء نآيات نا مبزوكوان بزناثبتش كوا وشركين ولكياميني توحيد ربوبية كيوجملة لذلك وتكوت إخوة الكرام كتك مجند كتيكا كقرر ان كذبتيشه توحيدي عبوديه توحيدي عباده توحيدي اولوهيه ketika mtindo wa utumi wa alqurani نكقرر kuthbitisha na qarrir tawhidiy ibadah na kuwalzimisha washrikina na tawhid yani tawhidihni Matendo haya makubwa matukufu, kama kuumba, kuhuisha, kuruzuku, kufisha, na mengineyo Ispokuwa Allah Azza wa Jalla, nyni mnakubali haya na mna haya. Alafu, wakisha kukirishwa hayo wanalazimishwa baada hapu, kukiri tauhidululuhia, bima'na, bimaana kwa budiwa, ni ule anayweza kutekeleza matendo haya. Kama vile mnafukiri matendo haya, kwa ni Allah Azza wa Jalla pekiakindi basi ina walazimu, mumkiri Allah azza wa jalla pek yake ibada na mumfukesh Allah azza wa jalla na ibada na kama mnavukiri kwa kuwa hao mnaoabudu Hawa hawana uwezo ktekeleza matendo haya basi mkiri kutostahili kuabudiwa kwa kuwa wasiokuwa na uwezo matendo haya huo ni mtindo unaotumika na Qur'an na nitatoa mifano ku bainisha tindo Allah azza wa jalla sema. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ها ما مامريشوا الله عز وجل وامريشوا تواتي. ساوا وانوا إسلام، ساوا وانك أهل الكتاب، ماهودين من نصارى، ساوا وانوا شركين، ساوا وان ملحدين. يا أيها الناس هي اللي ندينا النكوسانة طيب الله عز وجل وامريشة، واعبدوا ربكم ما بدوني ملابنو مولا وينه مليز أبا يقوم بامي ومبنيونينا وليقوى كبليينه إلي مفاتكمك الله عز وجل كيش بيلا سيمادي كيبوهين دي, كيبو دي أمرون ولزمي شونايو كيش وطلوا دليلنا هوجا ياكو لزمي ككواو كتك ليز أمرهيني والله عز الله سيما <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم Fala ta lillahi andadan, wa antum talamun. Allah mba kwamba Ami wajaliya nini ardi kuwa nitandiko Nambingu kuwa ni lilyokujuyenu Na akawatera mshia maji kutoka mbinguni Maji yale Yaka jaka towa mimea Mimea yale Yaka wandiwa nini Basi Musim fanieni Allah azza wa jalla mshirika Katika hizo ibada Muli wa nazo Hali ya kuwa nyinyi mnajua kuwa haya matendo aliyotangulia kuumba ardhi na kuifanya nitandiko na kuumba mbingo na kuifanya mjengo juu na kuteremisha maji ambapo Ya mikuwa ni sababu ya kutoka chakula kwenye ardhi hii kwa nireski yenu yote ni matendo wa antum taalamun kuwa hakuna muweza kuyafanya hayo isipokuwa naye Ispokuwa Allah azza wa kwa hivyo hili hoja na Ikiwa huku hukumu na kili na mnajua kwa hivyo na ile kwanza basi مسلم جالي الله عز وجل كني هيلو أبوكم بالعبادة وشيريكا وكاتي هنم شيريكا كتيكا ما تندوياكي نعم كيفو إخوة الكرام هيلو لكوازي كني هين آية كتلي أنقوفو ما نهاية إخوة الكرام تتاجى تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنهما أبوكم بني صحابي هو اللي أم بي ودعاء نمتوا مسلاه أبيه فهموا ديننا وفهموا تفسير القرآن أسمى ابن أبي رضي الله عنهما كن آيحين نزل بذلك في الفريقين جميعا آيحين موتريمكيه ووت ما كن يوتي ما كفيري نا ونفيكي طيب هاي هوا كسودي فلان بسنا فلان وإنما عن تعالى ذكره بقوله الله ألي تكوكأو تجواك؟ ألي <كسديك> <كولياكهني> فلا تجعلوا لله أنداً وأنتم تعلمون ألي <الأقصدينين> أي؟ أسامة لا تشركوا بالله غيره من الأندات التي لا تنفع ولا تضر. مس شيء الله عز وجل نوينجيني مينجوني مو شريكة أمبو ولا هو ذروه حوانو وزو ولا وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره هل يكويني من كوا حمونا مولا أنا ورزوق نيني أسيكوي الله عز وجل تنبه أخي الكريم كوني هني ابن عباس أي تفسير يا سيما وأنتم تعلمون معناك أي وأنتم تعلمون نحل من منجوة أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. كونيها من مولا أنا يورزوكونيني يسبكوا الله عز وجل. كي كو الله كوني آية أمام بيها مكفري. هلا كوني ابن عباس كوا الله عز وجل حكون منيكوا رزقك أو أنا يورزوك يسبكوا الله. كي هون شهيدي الله عز وجل. أك شهدي كوا هم مكفري نا ونلك بالك والله نؤمنك ورزقك طيب نآهي أم تفسري وأنا حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه طيب أدلية جملة زمن ابن عباس رضي الله عنه ثيما وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه نحاليا كوانين ممجو ودليله ك الله بكيار من يقرزقك ممجو كوا يو يالي أنا ولينجانية نا يوم توم محمد سلم وكمبكيش الله عز وجلك وتوحيدي نحق أم بوكان بهينا شاكنا نياكي طيب كيف كتولوا هوجا يا حق التوحيد يا عبادة وقوانا جوان أنا كبانكوا الله بيك ياكي دوميزق ورزق نعم أما كني آياهيني منك تفهم جبيلانجو يا الإيرادات كت كآياهيني Kuna moja katika serin. A mi se aya koahini aia ni khasa, kwa nani konani ahlu kitab. Jani ma hoodi na manasara Taip A węgi o sierikina. Kwa iwo na kupa i hoja. Sendoku i te futa. A kuikosa na kabisa. Lakini kwa si hoja. O tubainishie watu to koahini si hoja ya kutegemewa Naam, jambu la kwanza ni kuwa Hii ni tafsiri hini, hai khalifiani na tafsiri ya kwanza Tuli Ya kusema kuwa Aya inawakusudia wakusudia watuote Sawa ni ahlu kitab, sawa ni wachirikina Sawa ni wanafiki Taip, hii haipingani na tafsiri hile Bale itasemaka na kuwa Hapa amitafsiri Amitafsiri hini aya Kwa moja wapu miungoni matafsiri zake Tafsiri bilmithal in bijuzin minasheyi Kwa aina wote ya kataja ahlu kitab Wala hai kwa kuwa ahlul ahlu kitab Peki yakin wasiku uwingine Taip, ni, ma, ni ma, kawli ya kuwanza ni Tukisema kuna kupingana Tukisema kisema ya pili kwa kuna kupingana Baina tafsiri hini Mba kwamba tafsiri mujahid Kusema kwa kuwa ni nani Ni ahlul kitab peki ya kuwa kusudiwa Tukisema inapingana tafsiri ya kwanza kwa kuwa ni wote Ni ahlul kitab na no wanafikina na sharikina طيب تتتغلية تفسيري يا قوانزا مكمن تفسيري اليوين دنا يوناني ابن عباس رضي الله عنه نايني ائمه المفسرين ترجمان القرآن ناني صحابي كيشاني أولى بي بالأخذي عنه كليكواليكوة چنياك وقفاني تابعي نعم هجا يتاتو ني هجا يكلوها الله عز وجل كوني هين آية أميانزاك سيما يا أيها الناس نعم كلمة الناس إنه نخطاب إن إن إن عام طيب نخطاب عام نكويدة كتك قوائد نكوى العام يحمل على عمومه ولا يخص إلا بدليل نفقج دليل كوني عام إنه نخطاب بس دليل إليه نشكولي ونين نبيب وقوى وكسنة جواك طيب ولا هاي خصي فنق فلان فلاني نكوري فلاني Kwa sina lingine ispokuwa kwa dalili Taib Na lawu tukifaradzia kwa kuwa Maana hii ni aya Wanawukusudiwa ni ahlu kitab Hii ni hoja yanne sasa Taib Hoja yanne baada hoja kiluwa Hoja yanne lawu tukifaradzia Kwa hii ni aya Wanawukusudiwa ni ahlu kitab Hawa ingi wa bado Bado ni mpenyo Kwa sababu kuna aya minginezo Chungu mzima ambazo kwamba Wa mikusudiwa و Arabs يعني ما قريش العرب قد يقوله طيب نأهيزه نا زنا تويليزه ووهو لقوة كمكيرية الله عز وجل كقوة يندو من بعدي نمني كروزوكو نمني كفيشا نمني كفيشا نمني كبلكشا من بيوته تذكر إذا يا الإمام الطبري رحمه الله أكتب بينشيا جمهيلي أسامة الطبري رحمه الله البكرة أكِرولي قولهيني يهوه يسما كوهيني آني خاص كواهل الكتاب بكيعوا سما وأحسب أن الذي دعا مجاهدا إلى هذا التأويل نا نترديا كوا لليمفانيا مجاهد رحمه الله كتفسير تفسيرهيني وإضافة ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم نكوي فانيهني آية كوذفية كواني خطاب إنه وكسودية نقول إنه وكسودية واليوبي وتوراة واليوبي وإنجيل يعني ما يهدنا من نصارى أسيما سباب النين اليوم تفسير تفسيرهي الظن منه, بـ منه بـ بالعربي أنها لم تكن تعلم أن الله خالقها ورازقها نكوي كوي مجاهد الإذنية كوى وارابها قو كديو قو الله نعالي ونبع أو ألي ورزوك أن ألي ورزوك طيب هسمع بجحودها وحدانية ربها كل قوهاولي كنوشة وبيك وملواو وإشراكها معه في العبادة غيره لكل قوها وشركينه كراب ولمشركش الله عز وجل نوينجني وكتك كمعبوده طيب يعني كسببه هذا لذن يقوها قو الله قولي منبه ولا نمزقها نعم. أسمى الطبري أين لي وإن ذلك لقول يعني قولي أكوش أنغازة يعني سمهيوني قولي أكوش أنغازة طيب ولكن الله أسم لكيني فأسى الله جل ثناؤه قد أخبر في كتابه عنها أنها كانت تقر بوحدانيته الله اللي توليز اللي توا خباري كني كتاب جاكي وهو سهى وشركين وكي أرابكو ولكوه وككيري يعني كبوكيكا كوكي الله عز وجل كني ربوبية يعني كوني ما تلو ياكي كونبا كحويشة كرزوكو كبلكيشة مانبونا منجنيو أسيما الطبريان لليا أسيما غير أنها كانت تشرك في عبادته ما كانت تشرك فيها إسبو كوا وعوها وعراب وشركين الكراب ولكوا وكم الله عز وجل كوني كموابود والله عز وجل ياليانبو يقوانبو ولكوا وكم شركيشناه طيب عسى توليا دليلي أستجب بعضي آذني كوني شكوة ورابو والكوة وكبكيشة وكي كيري توحيد ربوبية نا والكش الكيشة ويجتوحيد يا ألوهية يا عبادة أسمى فقال جل جلتناه ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنا يؤفكون أسمى نبينوا ووليزا نانى إليو أمبا وتسامك كديبو إليو تومبا من الله عز وجل فأن يؤفكون يعني فان يعدلون ون جوك وكتي وكن يكفون عبادة وكتي واو ونا والله عز وجل نريه علي وومبا فتاجيء قل من يرزقكم أنبيوهم محمد صلى الله سمع نناني أنا ورزقني من السماء والأرض وتكنبيني من أرضيني أما من يملك السمع والبصرة أمنانني أنا ملكي أسكيز نواني ومن يخرج الحي من الميت ان نني توت الي جوهاي كتوكما كتوك ويخرج الميت من الحي ان نيتوا كلشكميت كتوكما نكيلش كتوك حي ومن يدبر الامر ننان يبليكش مambo فسيقولون وتجيب واو ناني واشركينا وكقريش طيب فسيقولون الله وتجيب كوامبيه ان الله عز وجل متندا ويوتي ها اللي يتنغليه فقل افلا تتقون كما بس يا محمد كوامبيه عليه الصلاه والسلام Biasi hamunchi Allah Azza wa Jalla Mukamfakesha kwenye ibada zake Wakati na yajua haya Na hapa vizuri sana hini aya Utakuja, kuona kwa kuwa Al-Imam Muhammad Duluhaab kwenye maneno Mba wkwamba na anayajibu Nakuya Ali Alitolia hoja na ayahini Alkusema kwa kuwa shirikina Wa wakikureshi wa muanzu wakikiri Tawhidi ya rububia Kwa Allah ndumtenda wa matendu hajote Ila walikishirikisha kwenye ibada kuibona akaya kajeli hayo akasema si kweli kwa walikuwa na tauhid ya rububia hapa tabari athibitisha kuwa washirikina wa kiarabu akirudi kauli ya mujahid kusema ile aya ni hasa kwa wayahudi ya ayuha nnasi utumito Kuwa walikuwa wakijua. Kwa Allah na mwinyikuwa no na kwa ruzuku na kufanya mingine yote. Kisha akatolea dalili ayat ayati. Miongoni mua a zatolia dalili ni hini hapa. Ambu kwamba ni uaya ali dalili. Muhammad Abdul Wahab kwenye. Kwenye hiyo kawuli kwamba Kwa Maneno Muhammad Abdul Wahab haja epokar na maneno ulama wa Wala haja zuo maneno ambu kwamba ulama wa kumtangulia kwenye sema maneno kama haya. Hini nukta muhimu takawatu ufahamu na. يا فالذي هو أولى بتأويل قوله باسي تفسير ينبو قابني أولى زيدي نحق زيدي يتفسير, يتفسير, يتفسير بناي قولي الله البصمة وأنتم تعلمون ها كوني آية اليوتان وليزا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هنا وأنتم تعلمون ساس اسما فمشه طبري اسما رحمه الله وأنتم تعلمون يعني تفسيري له او زيد نبره زيد بتفسير اي أن ان يكون تاويله ما قاله ابن عباس وقتاده يعني تفسير بور زيد ني الى اللي ابن عباس رضي الله عنه وقتاده نا قتاده طيب ابو قمه غير كتابعيه قتاده طيب من انه تفسيرهني من انه أو يعني بذلك كل مكلف أنا كسدي وأياهيني كل مكلف. طيب كل مكلف. أنا كسدي وأياهيني سواءني مشرك ساقويني أهل الكتاب سواءني مؤمن كل مكلف سواءني منافق. طيب, طيب كل بقى بأمكال عالم بوحدانية الله. كون أنا جوا والله عز وجل كني متين يا ياياك. طيب وأنه نكوي الله عز وجل لا شريك له في خلقه. نما نجوا يعني في يوم بوقتي وكلفوكو الله <سؤال> هنمشي من كان من الناس <سؤال> أتقاويتك يكو عربيا كان أو كاتبا أو أمية طيب أني مغراب أني أعجمي أني مني الله عز وجل أمي بكيكأ يا يا ربنا أنا شركة شا عبادة نعم كني هاي ماني من طابري رحمه الله قالitage جملة اعتراضية من مني إلي ما أنا يفولليز تسكتك ويا اللي هو مقصدي من هناك تنسيرجليه نجوم اعتراضية أبو قم ببيع إن ما مهم سانة أسام رحمه الله إذا كان ما كان عند العرب من العلم بوحدانية الله وأنه مبدع الخلق وخالقهم ورازقهم نظير الذي كان من ذلك عند أهل الكتاب فسمع قوى يعني يلي ولكونا يوارب ولكونا إليمه يأبكي والله عز وجل نقوي إلية منزل الشادي و فيومب ن نمباجي و ألي فيومبي إلية وومبا ن نمنكو رزق فيومبي ilimu kusomwa kama haya wa Arabu walikuwa na elimu kama hiyo inaofanana na ile elimu waliokuwa nayo ولم يكن في الايه دلاله على ان الله جل ثناؤه عنا بقوله وأنتم تعلمون أحد الحزبين ولها Haya maneno posema wa antum ta'alamun. Halia kuwa na najua kuwa Allah pikiaki do mchenda wa haya. Aya hini, hakuna dalili yoyote kujulisha kuwa kwenye kifungu hiichi Allah akusudia moja katika haya makundi mawili. Yani, hakuna dalili aina yote kurajihisha kawli kukua. Hini aya inakusudio ahlu kitab pikiaki. Kivipi, kwa sababu, kama vile ahlu kitab walikijua kuwa Allah ndomumbaji na mwenyiku ruzoku na mingineo. كيزمي كوجة دليلي بيا كوني قرآن كونيشة مقوريشي موشركين وموانزو ولي كيجوة كي كواللحان دمتناجي وهايو بيا كيزمي كوني المزكو ساوي المزاوي كوسو مسألة حيو بيلي آيا حيجي شرية كوكوين وكسود وموجة قد كما كون دماميلي كيزمي كو كوني مرجحي أين ويوتي قد كهي آيا طيب ألاف وانتليا سيما بل مخرج الخطاب بالي هيتوش مخرج الخطاب بذلك. Yani mazungumzo kwa aya mazungumzo ya hiyo aya utangalia yameelekea wapi asema aamun lin kafa, yameelekea kwa kusudia watu wote ya ayyuhan nas watu wote tayeb tahadda an kullahum kulluhum liqawlik sabu allah ali wapatia challenge aliwapatia changamoto watu wote kwa kuambia ya ayyuhan nas ibuddu rabbakum wa نعم هاي يؤمنون يا الإمام الطبري رحمه الله تعالى. كيف ينذل لي القرآن زكوا نشا وشركينه ومانظ ولي كيكيري كيري توحيد يا ربوبية واي كي كبالي هاي ملاي يهو يملبس قوة حوا قوة واي كي كيري له ولا حوا قوة واي كي كيري قو الله دمني كوه رزوكو كما الفداء ملبس لكن القرآن يتبية ولا كي كيري قو الله دم يقرزوك وناي كي كيري ما تدويا تلبخية ربوبية. طيب. دليل الله عز وجل يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول الله يقول يفكون الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول الله يقول يقول الله يقول الله يقول طيب ترى كوسه هنا آية قال ابن كثير رحمه الله. أسمه ابن كثير كوي الله مرحيم. أسمه يقول تعالى مقررا أنه لا إله إلا هو. الله سماه آية. أكثبتيشك أن لأن المشركين بزور سباب الذين يعبدون معه غيره. ون ون الله معتارفون ونكيروا ونكبال أنه المستقل بخلق السماوات والأرض والشمس والقمر كوكوى الله عز وجل أميبوكيك كومبابينغنا أرضنا جوانميز وتسخير الليل والنهار ناكو بلكيش وسيكو نمچانا وأنه الخالق الرازق لعباده ناونا كيربيا وشركينا كوكوى الله نديو نديهم ونيكو رزقكو وجواك. أسكيلوك. ومقدر أجالهم نديهم ونيكو بعنقليا ونيكو قدرية. كويك أجال زاو. طيب يعني مشغوا أو, أو كويشقوا منشيا ويكويشافلي موجودني. من واختلافها واختلا يعني نتفوتي زهزو أجال زاو. واختلاف أرزاقهم نتفوتي يا رزق زاو.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 طيب. عند الله بن كثير رحمه الله سيما ومن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر نانا الله نجوا أن يستحق التجيري نانا يستحق أفكيري من قولي فذكر أنه المستبد بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها عنده قال يميبوكيكا وكو مبا فيتو وكو فيتو فيتوه فإذا كان الأمر كذلك فلما يعبد غيره بنا أنا بدي الله عز وجل ولما على غيره نبنا أنا تجمي وأمنجين أسيركوا الله عز وجل فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحدة في عبادته كما قويي نبيك ياك كتكا وفلما واقك Skryza wizuarymanu Haya Pia Ebnu Katir, a siema, wakatiram ma ju parry rota, ale ma pamięta ila hiya, bilia karafi, bitaw, hajder rubowija. Namaranigi Allahu kariri, hutibityša, ma pamięta hiya kupakeka kwaki kukuabudiva, kuka dalilijani, kuka dalilija kuwa kuwa mikiri, kuwa mikubali, kuwa jej Allah mi kupakeka, kuwa witrnowiaki, kuwa umbadiwaki, kurozukuna وقد كان المشركون يعترفون بذلك. في زمنين لم يزوره ابن كثير. نولكوا والشركين وكلك بالهيلو. لكو الله مبقيك نتوحيد الربوبية. كما كانوا يقولون في تلبيةهم. كما الفكوى كسمة كتك تلبئياؤه. والبكوة كيف يحج؟ وكثير منين؟ لبيك لا شريك لك. إلا شريكا هو لك. تملكه وما ملك. آه أكمل ب الله. To Ya ja Allah, hounam shirikawewewe. Wispo kum wako kom bokomba unam miliki huyom shirika, na aleczukim miliki huyom shirika. Kwa iwo, Wakisema haya same kwenye no konietalbia. kwamba ina shiria kuwa, Walikuwa kuwa Allah z katika kumiliki, an kwamba ni Allah mi wimiliki wim vitu Ila wakim Allah na viumbe Katika ku lakini waki daiko kuwa, هو يتنمّو بود بيا الله <سؤال> نك تكملك يا الله <سؤال> أنا ملكي وأنا الله عز وجل طيب نعم كيشا ها بكي تمهم إخوة الكرام نكوهوي ملبس هالبقوا كرودها منينو يا محمد بن عبد الوهاب هكوتاج دليلي ألويت الإمام محمد بن عبد الوهاب كتك هاي منينو ياكي نهيه سنجي يا إنصاف كتك كرودي na pokuwa tu. mtu. Jia insaf na utaje maneno we nowetaka mtu. Na utaje dalili yake huyu mtu. Katika Kisha uyarudi maneno yake. Na ubatilishe dalili Na uthibitishe dalili yako. ile usawa unawodai. Udiyo njia mustakimi ili unyoka haina utata dani yake. Lakini we umruudi mtu. Utaje maneno yake. Uyajewuze maneno yake talbisi. كِشة دليلة اللي تجمعوا واللي متوهوسين تاجه ويفيتشة خيانة ولا سوى من يفوقك ك نعم الشيخ محمد بن عبد رحمه الله قال تعالى دليل جاني كتك منين وياك يا البصمة قوة توحيد الله ميم بنان ورزقكنا نبلك كِشة من بيOTE ال دليل محمد أبو كو كو الله نعم قوله تعالى قول الله عز وجل ليتوكك قل من يرزقكم من السماء والأرض أما من يملك السمع والبصر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر fa sayaquluna Allah fa Taun. afala haya ayahini imtangulia tumielezea kiurefu tukatanguliza pia maneno ya imamu Tabari juu ya ayahini na kuwa ayahini na kusudiwa washirikina wa Rabu. Wa, wa Taib Nayo wazi kabisa kwenye hilo kwa kuwa washirikina hao wa zamani walikuwa wakikiri kwa Allah Alio waruzuku Taib na anayemiliki uskizi na uoni na kufaisha na kufisha na ndie mpelekani wa mambo Allah alipozal kusema to sema ayu muhammad alayhi salatu wassalamu aulizahu ni nani anawazuku na hayo mambo mengine kisha Allah akatawali Kutube kutubainishia jawabu watakayojibu hao washirikina pengine lao ingepokelewa jawabu kwa hadithi isnadi pengine wangekuja kutia towa Hadithymanakiwa o simakubo, Kutia dosare, bila, yemi singi yote. Kama hojtaki o same nie daif. za Lakini. Allah watajibu ku Allah Hangeweza kufanya hiyo talbisi alioifanya ali Naam, itabakia dalili Aliyoitegemea hui mulabis kwe, Kwa, kwa hiyo Kawli yake, aliposema kuwa Washirikina wakiarabu Womanzo wa hawakua Wakijua kuwa Allah Ando mwenye Alitegemea dalili, amba kwamba Alipotosha Ifuwate hawa yake Lakini hakui tafsiri dalili hini Ayahini kwa kutegemea من تفسير قراني لتفسير يسن لتفسير زعماء جوي اعيني طيب قل لي طاهيني البسماء الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا طيب فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه وشكروا له إليه ترجعون طيب اكسم رقوه لو انجلقوا هوا ونجوا الله انه من يرزقو جي الله ان يوامرشا وتفترزقوا طيب ون تفسيري قالوا تفسيري نعم فان تفسيري زعلما أن هي تفسيرها كيقولي قام زكبيس أخوة الكرام تفسيرها كي يوجهني آية نتفسير اللي خليفه أبو قاسم بسيسعة نحقفهم وفهمهم وما كوسا إسبقوك وسبابو ياياي كويبوك نجيه يا علماء كتكو يفهموا القرآن نجيه علماء كتكو يفهموا القرآن نكوسان موجة وَكَتُوْكَنَمْ سِمَامٌ مُوْجًا ولا سِكُجْكُوَ آيَنَ آيَا وَكَسِيقُنْ جَنِيشًا طيب بين هزو آيَة اسكي لذا لإمام رحمه الله تعالى أسيما كتك كتابو ألتكيان ديككم فلكي عبيد الله بن يحيا طيب أسيما ذكر عن عبد الله بن عباس أنه قال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم مُسيقُن جنيشي Asema ili pomandiki kitabu isha kumpelikia ubeidu Allah Ibn Yahya mwambia imetajwa o imipokewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas Radhiallahu anhuma Kuwa alisema musigunganisha kitabu cha Allah baadhi yake kwa badiaki, yake Ani musichukue aya na aya zingini Bimana musichukue aya mbili kwenye mwadho moja Moja muka tafsiri, itafsiri ya kuenda kulia Moja mu itafsiri, itafsiri ya kuenda kushoto Ikawa zina Gungana zile aya muka Kama hapa Ayazdio dengulia zoti zabeinisha kwa walikuwa wakikiri kwa kuwa Allah ndiye kwa ruzuku kwa Allah azza jalala kusrihi mwenye kwa tajibu kwa kwambini Allah. Tayeb. Ayahini hini bwana hii tafsiri yasema kwa kwa Allah aliwaamrisha watukue ftifterezki kwa sababu wao hawajui kwa Allah ndiye kwa ruzuku. Kwa hivyo akazifanya hizi aya mbili ni zenye kugongana kwa tafsiri. نهين نجية يكوة تياواته شاكا كوني موي ولا سنجية يكوة واتو إيمان ناثبات كوني نوزاو طيب عنده معنا ابن عباس أكا كتازا جنبوهيلو مستشكوية آياز كتابه جاء الله عز وجل مكاسكو غنيشة بادياكي كبادياكي نعم هنا أثر إكا كوني مسند الإمام أحمد رقم مجلد ياكوانزا رقم من وجه الثلاثين نعم إخوة الكرام قرآني إن صديقِي شبعذياكِ كبعذياكِ يعني إن إن دينعنا إن عنعنا ولا هي بينكاني طيب ذو الله عز وجل سما أفلا يتدبرون القرآن هوا هي أو هوا كزنجتية كتابه هي كج القرآن هوا كزنجتية كتابه الله مبرش وزنجتية ولو كان من عند غير الله كشسم الله عز وجل نلاو نقلب وهم قرآني هي توكيكوا الله عز وجل لا وجدوا فيه اختلافاً كثيراً. ونجكتهم مي جونغانو ميني لن يأك. لكني كل كوسكانم جونغانو كني قرآني. ندليل توشة يكونيشة قرآني نتوقعوناني. ك الله عز وجل. طيب. وسبب الله عز وجل ينوطكوا كهيا جونغاني. طيب. الله كتب ديشة كوني قرآني أكونكوا جونغانا. كيفو Kwanza, kabla jangala tafsiri yaki Haywe zikani, ikawana tafsiri Ina pingana na aya nyinginezu Kwenye Qur'ani, zinazo Thibitisha kuwa makureshi makafiri wa wakiarabu Walikuwa kikubali kuwa Allah Nimunikuwa ruzuku ilo yaqin Kwasabu Qur'ani hego gani Kwa hivwo, ikwata kiram Liki bainika ilo Tajua kuwa kuichkua aya yasorato al-ankabut ambayo yukambandu al-yoytuli Huyubana البسيما البويتاجة هنا آية إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون كسيما أكي تفسيرك كوة وقوها ومبانها وقوها ونجوه وكو الله نبني كرزوكم دعوك أمرشوه وتفتي رزقي كو الله عز وجل أكي تفسيري تفسيري هنا تكوه كتاز الله عز وجل كني قرآني أبو كامبا منجية يكفوات متشابهات من الآيات وكذي تفسيرك كذياك فسينك زرقية شكت كمحكمات طيب نهين نجية باطن أني جهل الله لكتاز هايا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات كشاك سام الله عزوجل فأما الذين في قلوبهم زيبٌ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ويفو أمته كتفسير آيائهني يعكبوت ها بغض النظر نزيل آية ليطنقولي أن يجنيزه بس إنكوزي زغتية آية يجنيزه أكيد جو زاهني تفسيرك هو معنى لكن ها هو موجود الله عزوجل عنده أمي كرزوكه هو إن إني دليلي كونيشا قد كنا و بتهو عنده الله البسيح فأما الذين في قلوبهم زيغ وأن يبتفقون يوزاو آيات متشابهات لكن إن جاء سواسوا يأرسخون يا في العلم نكوزرقش آيهيزي كوني محكمات كم ارتقفون بعض التفسير الآلمات ارتقز قستاجك واتزونغنيش آيهيز زيطوكنا معنا موليا. طيب نعم تفسيري الفانو المفسر الأصولي الفقيه محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى من كتابه كأضاء البعيان أسيما كتابه كتابه كتابه كتابه في كوبة سانة في نفوة تجميعك تفسيري قرآني كقرآني طيب أسيما كني آية سورة العنكبوت بكماندو الويتاجه يبوانا ملبسك تليهوجك وها وكجوه وشركينها وكجوه الله نمنيك وارزوكه طيب أسيما البيتاجه يو آية كشاك سما قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل. تمت جلية آية زنيكو شرهشة نكبينيش معنا أيهيني عن كبوت. البيتاجه يبانة طيب كتك سورة يالنحل. في الكلام على قوله تعالى ترقوت زومزية قول الله عليه توكو البوسمة. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون نهوى وشركين ونما بدو أسيره الله عز وجل وسيره ملكي يا واو تقولا كتوكم بنغني ولا أرضيني ججوت ولا هوازي كفانيا ججوت طيب نعم كيفوا عياهني كيفانيا الشيخ العلامه الشيخ رحمه الله قوّوا لتفسير آية يا سورة النحل النواسمة أبو قمر جميعه أويس إن اللّ إن الذين يعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتقوا عند الله الرزقة واعبدوه واشكروا له إليه ترجع اكي تفسيرنا آيهيني يا سورة النحل النواسمة أبو قمر كواسي الله سماه وشركين ونما بود الله وسيو ملكيا واو نيني رزقي ولا رزقي ولا اغتقاردين ولا هواه تشجد طيب نعم كيشا اسما وفي سورة الفرقان بيتم تنقوليز آية أو منينو يكو شرهيش آية هنا كتكة سورة الفرقان طيب هاو نمنينو أم يسم الشنقيط رحمه الله كتكة نيني البقوة كتفسير هني آية إلي قوكني عن كبوت البقوة بان ديو ما يا عبس طيب سات ترود كني إشارة الزواج يا العلامة الشنقيط كني آيهيني أقسام تفسيرية كني كما تفسير يعقوبه ترود كني غليه تفسير نعم ترود كني صورة النحل كني آية له يا طيب الله عز وجل البسمة ويعبدون من دون الله ما لا ملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ترود كني آية كم هيني تكوته الشنقيط رحمه الله أمثال الآية Chung gum zima zyko yfasiri ayahiyo. Miyongo ni mu'aalozuzi taajat ka kufasiri ayahini nehizi. مويه يا أيها الناس ذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تفكون. أيواته. وذكرون النعمة أو تجني أو كم كان نعمة الله جوينو. جيه في من ممبا جي أسيوكو الله عز وجل من يقرزكم ينقطكم بingouni na arzini. هنا الله عز وجل هنا أحكونا من جين أن يستعيكك وبدئ ويسبقوا أيها باسي هواجه مكاقعوك نعم نا أكتجي قول الله عز وجل نجيني ونسيما قول من يرزقكم من السماء والأرض سبحان الله هذه آية التي تريد دليل الإمام محمد بن عبد الوهاب طيب كيف هو آية التي تريد دليل هو يعويسكم بينك الإمام محمد الوهاب معنا ياكك وهكيك إنه عندنا سبابة نآية اللي هي طليد ليلي محمد الدلوهاب ولا هي بيعاني ديوشان قيد الرحمن الله كوي تفسيرها كأكيد هي ولا هي تجمع عويسو محمد ولا أتيهني إيوين سما ها وجوكو الله نبني وارزوكو في الحقيقة زوتي زنا كيونيشك وغاونا كيري نوانا كبالي نوانا جوكو الله نبني وارزوكو طيب أكي تفسير آيهينا آيهيني قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ثم تقول إذا ما يلزو أهيني نعم أن قبلة يكُز تاج أيهزي عليه سماها الإمام العلماء شنقيط رحمه الله كون يضع البيان عليه سماه ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة الله جل وعلا متاج كون آهيني تكوف أن الكفار يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات بإنزال المطر حاومكفو مكفيري ونما بدو سوق الله عز وجل من جن مصي وملكية وو رزقي كutoka مingoni وكواترمشيان هو ولا من الأرض بيمباتي النبات ولا رزقي كutoka قني ارضي وكلكو مزشيى ميميا طيب العلامة الشنقيت رحمه الله اقازي لينجنيه ازي ايا نقازي كوسانيا قامويا مانا هي نفسي هي نفسي هي معانا هي نفسي هي نفسي هي نفسي هي هي نفسي هي هي فنما بدو أسيؤك الله أسيؤ إذا كنتم يارثق كتوكان بنقولي كوقتريم طيب نرثق كوني أرضي كوقاميزيعمي كو ميا همانينوشانقيدك يعني مانينوم قامبا يمي يميتوكا كوني يعني نوفهمولو توكا كوني القرآن في الله وجل أيها الناس ربكم الذي خلقكم من طيب الذي أنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. ألو ترمش يا ماجي وتكوني عكا وتليا من مياه كتك أرذيني. مجموعي هاي وكمانين رزق لكم، نرزقكنيني. وبرزقك تكن بقولي نماجي وترمك، نو تكا أرذيني نم مياهكم مياه. طيب. المهم. كوني آية هي ويا الله مش فك شهوديكم نجوك والله نبنيكم ورزوكو. وأنتم تعلمون. وكفاه بالله شهيد. إذا توش الله كوني شهيدي. <تصفيق> نعم إخوة الكرام فهذا ما, ما أنا آية اللي يتجميه عويس كدائكوا وشيركين وموانزو وشيركين وكيارابو حاوكوا وكيجوا كوا الله ديو منيكوا رزوكو ديو معنى الله وامرشا وتفترزك طيب هذا آية أكايتاجة أكايتفسير هذا ما أنا آية هذا يو حكيكا نغاني بعد ما إليز ويوته تمالزيه وبهنية ما أنا آية هيو. نعم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا معنى يا الله عز وجل أوى أوى يعني أو قريشية يعني كبليشة أو أو تديمابو واليوا كبلي نكو يكيرم بليني طيب أكى وتديهايو إكى ونجي ياكوا تليها هج إن الذين تعبدون من دون الله wale wengineo mno wanawepelekea ibada wasiokuwa allah la yamlikun lakum rizqa munajua nyinyi kuwa hawa hawamiliki nyinyi chakula wala rizqi ما يدعو الى عبادتها kwa hiyo madamu هو من يكرزقي قوى جنب لوت الى الله عز وجل كسم بين فتقو عند الله الرزق واعبدو زينتيها باميتجا مامهويني pamoja فتقو عند الله الرزق واعبدو يعني معناها الله عز وجل أمي وتفوت أو وتفوت يعني كو الله عز نو Kwa sababu, ye, Allah Azza wa Jalla Andi ane, waruzuku Na akawasahilishia Ki wangu charizki walchowandikiwa Walchowalchowandikiya akawasahilishia Allah Azza wa Jalla Ikiwa yepe kya kina kufanya hayo Basi hayisilihi Kwa budiwa Mungini ambu Haja Ruzuku vyombe au haja Kwa nini? Kwa sababu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 ولكن يجب ان يكون لدينا ممكن يجب ان نتحدث عن الممكن ان نتحدث عن الممكن ان نتحدث عن الممكن ان نتحدث عن الممكن ان نتحدث عن الله ان نتحدث عن الممكن ان نتحدث الله، الممكن ان نتحدث عن الممكن ان نتحدث عن الممكن ان نتحدث عن الممكن ان نتحدث عن الممكن ان نتحدث عن الممكن ان Kupinga kwa manenu maneno ya Muhammad ibn Abdul Wahab Na ku kwa kuwa ni maneno Ya kuwa na halli kwenye usawa Na kuwa changanya watu kuwa kwa maneno ya Muhammad Wahab Si ya ni maneno ya Taib Kwa imi kuwa Maneno ya Muhammad ibn Wahab ni maneno ya haki Yali kwenye Qur'ani na sunna ن نوفا هامو وقرانين a sunnah امبوكوما با حكويا نوياي ابيكياكي با لي امشكو وقوالي امتنغوليا كما توفر نقول ابن عباس نقولي قتادا نقولي طبري نقولي ابن كثير نقولي العلماء اشنقيتي رحمه الله تعالى البيان نا قولي اظاؤل بياان ن تمياتي قولي نينيزو نيني ندالي نيني كوسابو كتورفوشا سانا